سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أَكْبَرْ اكبر ل ل ه أ الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 فمن ََ يعمل ََْْ مثقال ََِْ ذ َ ر ْ و َ ة ٍ خيرا َْ يره ََُ ومن ََ يعمل ََْْ مثقال ََِْ ذ َ ر ْ و َ ة ٍ شرا َ يره ََُ الله اكبر